مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عبد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر واجرته وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعف رسولا وإذا أردنا قَرِيَةً أَمَرْنَا مُرْتَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فيها, فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا أهلكنا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبيرا بصيرا